بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيله الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد خذنا في الدرس الماضي قول الناظم رحمه الله تعالى وان نسخ واجبين يستدعي بقى جوازه عين تى الحرج وقيل في المباح والندب درج عرفنا انه اراد بهذه المسألة أن يصور لنا مسألة نسخ الواجب إذا نسخ الواجب هل يبقى الجواز ثم اختلف في تفسير الجواز ام أنه يعود إلى ما كان عليه قبلا قبل الايجاب اعرف لما يتعلق به المساله وبقية الاشاره قال في نهايه السول إذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه أوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية كما أشار اليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيرهم ولكن الدليل على الايجاب قد كان ايضا دالا على الجواز يعني ما دل على الوجوب دل على على على الجواز لماذا لانه يمتنع ان يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه صحيح يوجب شيئا ويمنع من الاقدام عليه إذا متنافيان ولكن الجواز المراد به هنا الجواز بالمعنى الاعم الذي يفسر به برفع الحرج رفع الحرج قالوا لكن الدليل على الايجاب قد كان أيضا دالا على الجواز دلالته على الجواز هل هي باقيه ام زالت بزوال الوجوب هذا محل الخلاف اذا إذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخه قبل النسخ نقول هذا الواجب يدل على جواز الاقدام على جواز الاقدام حينئذ النسخ الوجوب هل نقول بقي الجواز ام لا هذا محله محل الخلاف هكذا صوره في نهايه السول قال هذا محل الخلاف فقال الغزالي انها لا تبقى يعني لا يبقى لا تبقى دلالته على على الجواز بل يرجع الامر الى ما كان قبل الأجوب من البراءه الاصليه او الاباحه أو او التحريم هنيدن يكون ماذا يكون حكم معلوما من البراءه الاصليه اللي لم يكن ثم تحريم أو نحو ذلك من, من الحكم المعين هنيدن كانه يقول إذا نسخ نرجع إلى ما كان قبل ذلك فما حكمه إن كان حكمه معينا من تحريم أو كراهه او ندبين صار هو ياه يعني تعين فاذا لم يكن ثم حكم معلوما رجعنا إلى البراء الاصلي هكذا قال الغزالي ومما شبهه الزركشي في تشنيف المسامع وكذلك في البحر المحيط لا الاقدمين الشافعيه خلاف لما اشتهر عن الشافعيه الأكثر على القول الثاني قال هنا وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن هكذا جزم فيه في المستصفى المستصفى كتاب الغزالي وهو كتاب النفيس فيه في في باب وهو سهل يعني يوافق العصر وقال الإمام واتباع والجمهور هذا قول الثاني فيه في المساله إنها باقيه يعني دلاله على الجواز ومراد هؤلاء بالجواز في خلاف هل المراد بالجواز هنا بالمعنى الاعم أو بالمعنى الاخص هل المراد به بالمعنى الاعم الذي هو رفع الحرج والاذن فاين اذنه يفسر بماذا ب انه يحتمل الاحتمال ليس بي تعيين يحتمل الندب ويحتمل الجواز بالمعنى الاخص المعنى الاخص قال هنا وقال الامام واتباعه والجمهور انها باقيه ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك وصرح به المصنف في اخر المساله وهو الذي صرح الغزالي ايضا بعدم بقائه وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني وصوره المسألة أن يقول الشارع نسخت الوجوبه نسخت الوجوبه أو حرمه الترك نسخت حرمة الترك متى يحرم الترك إذا كان واجبا اذا كان واجبا او رفعت ذلك فاما إذا نسخ الوجوب بالتحريم إذا نسخ الوجوب بالتحريم صار ماذا صار محرما صار محرما كانه يشير إلى مسألة النسخ إلى بدل أو لا إلى بدل النسخ إلى بدل حينئذ صار البدل هو المتعين هو هو المتعين لو كان الامر او الحكم بالوجوب ثم جاء الدليل بالنسخ على أنه ندب حينئذ دخل في مسالتنا الجواب لا جاء الدليل على أنه محرم دخل في مسالتنا الجواب لا وانما رفع الوجوب فقط ولم ياتي بدليل يعين اين هذا ما يسمى بالنسخ لا الى بدل ما حكمه هنا وقع النزاع قال هنا فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك فيثبت التحريم قطعا هذا لا إشكال فيه بل هو خارج عن صورته المساله قال في الابهار سبغي الكبير ونحن نقول إن اراد القوم بالجواز الذي يبقى التخير بين الفعل والترك كما صرح به بعضهم وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم حيث قال حقيقة الجواز التخير بين الفعل والترك والتساوي بينهما بتسويه الشرع فالحق مع الغزالي بمعنى انهم إن ارادوا بمعنى انهم ان ارادوا بالجواز الجواز الخاص يعني مباح الخاص فالحق مع الغزالي لكن لا يظهر انهم ارادوا ذلك لانه معلوم أن المباح بالمعنى الاخص مباين للوجوب بالمعنى بالمعنى الاخص عين اذا يمتنع ان يكون الشيء واجبا ثم يكون فيه شيء من التخير امتنعان نقيضان أن يكون واجبا ثم يكون ماذا يكون مخيرا فيه كيف يكون واجبا يمنع من الترك ثم يكون مباحا يجوز له الترك صار ماذا صار متناقضين وهذا باطل ولم يرده الجمهور البتة قال فالحق مع الغزالي لان التخيير بين الفعل والترك قسيم لا او نعم للوجوب المباح أو الجائز بمعنى استواء الطرفين اجاده وترك هذا قسيم للواجب وليس جنسا للواجب وهذه المساله فرعها الزركشي في سلاسل الذهب قال مبنيه على اصلين اصل منطقي وليس بوارد معنى واصل ثان وهو أن ان الواجب ان المباح له جنس للواجب اعماله مباح هل هو جنس للواجب ام لا وعرفنا ان هذا في تفصيل إن كان المراد به المباح بالمعنى الاعم فهو جنس له وان كان بالمعنى الاخص فلا يمتنع ان يكون لجنس له قالوا ولم يكن ثابتا به فما وجه قولهم يبقى بعده اذا قيل بأن المباح المراد به هنا بالمعنى الاخص فكيف يقال بانه ينسخ الوجوب ثم يبقى المباح لا وجه له البتة وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يثبت به مدعاهم لان التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب التخيير بين الفعل والترك ليس في ضمن الوجوب لكن إذا كان المراد به مطلق الاذن فهو في ضمن الوجوب لماذا لأن حقيقة الجنس إنما توجد في ضمن أفرادها فإذا كان المباح المراد به بمعنى المطلق الاذن فهو موجود في ماذا موجود في الواجب وموجود في الندب وموجود في المباح بالمعنى الأخاص وموجود كذلك في في المكروه اذا هذه افراد كما تقول حيوان ثم إنسان وفرس وحمار الاخري هذه أفراد حقيقة الحيوانيه موجوده في في افراده كذلك المباح بالمعنى نعم موجود في ضمن افراد هذا لا اشكال فيه اما بالمعنى الأخص هذا متنع بل هو باطل وإنما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج الذي هو الجنس وإن اراد رفع حرج الفعل فلا ينبغي أن يخالف بذلك أو يخالف به بذلك فان الوجوبه أخص منه ولما ثبت الأمر بالايجابه الامر الأول ثبت به الاعم الذي هو رفع الحرج ضروره كونه ضمنه ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الاعم والظاهر انهم لانه لم يريدوا غير هذا القسم بمعنى أنهم ارادوا المباح أو الجائز بالمعنى بالمعنى الاعم فاذا كان المباح بالمعنى الاعم فرفع الاخص رفع الاخص لا يلزم رفع العام هذا الذي أراده اذا قيل المباح جنس للواجب ونسخ الواجب بقي ماذا بقي الجواز لماذا لأن نفية ورفع الاخص لا يلزم رفع الاعم فما قلنا القاعده باعتبار الاعم والاخص وهذه قاعده هذا هذه المساله فرع عليها كثير من أرباب القواعد الفقهيه رفع الاعم أو العموم هل يلزم رفع الخصوص ام لا وذكر له فروعا كثيره لكنها في الحقيقه عند التامل هي اعم من قاعده او من مسالتنا لان المساله هنا خاصه بماذا بالواجب إذا نسخا وليس المراد به مطلق العموم حين يكون ماذا يكون شبيها بهذه المسائل عليه تفرع على هذه الاصل فروع ذكرنا ان المساله فيها فيها من من جعل الخلاف معنويا ومنهم من جعل الخلاف لفظيا وبعضهم يجعل هذه المساله مفرعه على مساله النسخ الى بدل والنسخ لا إلى بدل والنسخ لا الى بدل هذا مختلف فيه الجمهور على إثباته وبعضهم ذهب إلى الى نفيه كابن حزم وكذلك الشيخ الامين رحمه الله تعالى في اضواء البيان قال رحمه الله تعالى اعلم ان ما يقوله بعض اهل الاصول من المالكيه والشافعية وغيرهم الجمهور على ذلك من جواز النسخ بلا بدل وعزاه غير واحد للجمهور وعليه درجة في المراقي بقوله وينسخ الخف بما له ثقل وقد يديء عاليا من البدل أنه باطل بلا شك انه باطل بلا شك يعني هذا القول قول الجمهور يعتقد الشيخ انه باطل قال والعجب مما قال به العلماء لا جلا مع كثرتهم مع كثرتهم مع أنه مخالف ومخالفه صريحه لقول تعالى ما ننسخ من ايه أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها هل المراد به في اللفظ والحكم أو المراد به في الحكم قولان اتي بحث في محل ان شاء الله تعالى قال فلا كلام البته لاحد بعد كلام الله تعالى ما الله عز وجل قال سيأتي ببدل حينئذ لا بد من النسخ إلى الى بدل وليس عندنا ما يسمى بنسخ لا إلى بدل يعني الله تعالى قد قال ذلك قال فلا كلام البتة لاحد بعد كلام الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ان انتم أم الله قال فقد ربط جل وعلا في هذه الايه الكريمة بين النسخ وبين الاتيان ببدل المنسوخ على على سبيل الشرط والجزاء على سبيل الشرط وما لا ننسخ اذا مرزوم وما هذه شرطيه اذا لابد ان ياتي لابد أن, أن ياتي قال وبين الاتيان ببدل المنسوخ على سبيل الشرط والجزاء معلوم أن الصدقه والكذبه في الشرطية يتواردان على الربط فيلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الاتيان بخير من المنسوخ أو مثله كما هو ظاهر ومزعمه بعض اهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل وذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق الايه مختلف فيها بين بينه العلم هل ثم بدل ام لا فمن اثبت البدلية حينئذ قال ماذا هل ثم بدل حينئذ من اثبت البدلية نسخ الوجوب واتي بي الندب وحينئذ لا يصلح أن يكون شاهدا ومن نفى صلح ان يكون ماذا أن يكون شاهدا فيه بالمسن هذا محل خلاف في هذه الايه فانه نُسخ بقوله اشفقتم أن تقدم بين يدي نجواكم صدقات الايه قال ولا بدل لهذا المسخ هكذا قال جمهور اهل العلم وجمهور المفسرين جواب عند الشيخ يقول فالجواب أن له بدلا أن له بدلا وهو أن وجوب تقديم الصدقة امام المناجات لما نسخ بقي السحبام الصدقة وندبها إذا نسخ الوجوب بقي ماذا بقي الندب لكن ما دليل الندب هل هو قبل الوجوب ام بدليل آخر محتمل ما الشيخ ما افصح هنا ما افصح عنيد اذا نسخ هل يقال بانه كقاعده مطلقه مضطرده ان الشيخ يرى إذا نسخ الوجوب ثبت الندب أو يحتاج الى دليل منفصل هذا محتمل قال هنا بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر انت كلام رحمه الله تعالى قال الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقد تعددت اخبار مختلفة الاسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمنا قليلا قيل لم يعمل بها احد وقيل عمل بها علي رضي الله تعالى عنه قيل إنه عشرة أيام وعلى الكلب قال كان ساعه من النهار يعني وقتا يسيره من النهار أي انها لم يدم العمل بها طويلا إن كان الأمر مرادا به الوجوب وإلا فإن ندب ذلك لم ينقطع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه اخر بمعنى ان نسخت إن كان المراد بها ماذا الوجوب وأما إن أريد به الندب فهو باقي لم ينسخ بدليل أن كل من أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم في حينئذ صدقه قال والا فان الندب فإن نذم ذلك لم ينقطع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لتكون نفس المؤمن ازكى عند ملاقاه النبي صلى الله عليه وسلم مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاه ثم قال وتضافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الامر في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقه قد نسخه قوله فاذا لم تفعلوا وتاب الله عليه يعني اكثر المتقدمين من اهل التفسير وغيرهم على أن الثاني ناسخ لللي للأول وهذا مؤذن بأن الامر فيها للوجوب إذا قيل بالنسخ وهو يرى رحمه تعالى أن النجم باق اذا نسخ ماذا نسخ الوجوب تعين ان تكون الايه للوجوب ثم قال والجمهور على أن الأمر في قوله فقدموا للوجوب واختاره الفخر الرازي ورجحه بان الاصل بانه الاصل في صيغه الامر فقدمه فلذلك علل انه واجب لان صيغه افعل تدل على على ذلك وبقول فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم يغفر ماذا يغفر ذنبا فذلك على أن ترك التقديم يعتبر ذنبا من من الذنوب فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب قال ويناسب ان يكون هذا هو قول من قال ان هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاه وهو عن ابن عباس وقال فريق الأمر للندب وهو يناسب قول من قال ان فرض الزكاه كان سابقا على نزول هذه الايه فإن شرع الزكاه ابطل كل حق كان واجبا في في المال اذا فيه قولان منه من قال بالوجوب ومنهم من قال بالندب وقال واتفق العلماء على أن حكم هذه الايه منسوخ قال الشوكاني إذا كان المسخ حين يتعين ان يقدم المراد به ماذا الوجوم اذ كان النذو دائما اذ كان النذو دائما في مدة حياه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول حينئذ النسخ إنما يكون لي للوجوب قال هنا الشوكاني والإشارة بقول ذلك إلى ما تقدم من تقديم الصدقة بين يدي النذر اهو مبتدا وخبره خير لكم اطهر لما قالوا اطهر أخذ الشوكاني قرينه أن قوله فقدموا مراد به الندب وليس الوجوب اذا الوجوب ليس متفقا عليه هذا اذا اعتبرنا خلاف المتأخرين يعني اذا كان النزاع بين بين المفسرين فهنا الشوكاني ذهب إلى أن قوله فقدموا هذا للندب وليس للوجوب القرينه الصارفه ذلك قالوا اطهره خير لكم ما اطهر قالوا خبره خير لكم ما اطل لما فيه من طاعات الله وتقييد الأمر يكون امتثال يكون امتثاله خيرا لهم من عدم الامتثال واطهر لنفوسهم يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب اذا فيه خلاف باعتبار ماذا هل نسخ إلى بدل أو لا إلى بدل النسخ إلى بدل حين لم ياتي مثالا لهذه القاعده النسخ لا إلى بدل حين يصح ان يكون مثالا للقاعدة قال البقاع نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز كصوم عاشوراء هذا مثال آخر فانه جائز شرعا وإن نسخه وجوبه قال في عمدت القاري وظاهر ظاهر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يدل على الوجوب يعني اول الأمر لانه صلى الله عليه وسلم صام يعني عاشوراء وامر بصيامه ثم نسخ به بصوم رمضان ولكن نسخ الوجوب وبقي الاستحباب كما ذكرنا يعني يميل الى انه اذا نسخ الوجوب بقيه ان يكون مستحبا وفي المنتقل الباجي في شرح حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في الحضر فرضت الصلاه ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فاقر الصلاه السفر وزيد في صلاه الحضر قال وقولها واقر الصلاة السفر تريد انها بقيت على ما كانت قبل النسخ من وجوب كونها ركعتين رجعنا الى ما قبله وقبل النسخ هذا أي قول من قال الغزالي قال وهذا على قول من يقول ان القصر هو الفرض القصر هو هو الفرض لكن هذا فيه فيه نظر بمعنى انه اذا كان هو الفرض معناه اذا اذا زاد ركعه ولو خلف اماما يكون متما حين بطر الصلاه ومعلوم أن الصحابه قد اتموا خلف عثمان وكان اجماعا فلو كانت فرضا لما صح الصلاه بالتا صحيح لان ما تم خلف عثمان فيه في مكه هنا فتاول عثمان فاتم الصلاه كونه تزوج في مكه او نحو ذلك بما اعتذر له به حينئذ اتم الصحابه خلفه اتمام الصحابه يدل على أن القصر سنه وليس بي بفرض هذا الصواب حينئذ على القول بانه فرض حينئذ هنا يترجح قول الغزالي واذا قلنا بانه سنه حينئذ لا يترجح قول الغزالي قال وهذا على قول من يقول إن القصر هو الفرض وأما من قال ان القصر سنه وهو الظاهر والله اعلم فانما معنى ذلك عنده إنما أقر الصلاة القصر بمعنى انها أقل ما يجوز للمسافر يجوز له الاتمام ويرूज له القصر والقصر سنه والاتمام جائزا قال أقل ما يجوز للمسافر فيكون اقرارها بمعنى الاجتزاء والجواز لا بمعنى الوجوب ويكون الوجوب منسوخا ويكون القصر في الحضر منسوخا وجوبه وجوازه وهذا على قول من قال انه اذا نسخ الوجوب جاز أن يتعلق بذلك في الجواز قال الإمام ابو الوليد وهو عندي ظاهر اذا ثم مسائل تتفر على هذا الاصل وهو مضطرد وينبني عليه على الخلاف هل نرجع للاصل وهو ما كان قبلا قبل الوجوب أو أنه يقال به بالجواز ثم إذا قيل بالجواز المراد به انتفاء الحرج وإذا قيل به كذلك حينئذ المراد به أن الحكم غير معين ونحتاج الى ماذا نحتاج إلى دليل معين يبين لنا أن الحكم هنا ماذا الوجوب ان الحكم هنا الندب او الاباحه او غيرهما فإذا نُسخ الوجوب على هذا القول صار مجملا صار يعني يتوقف في الحكم بعد ذلك بعد بعد ذلك فاذا قيل بقول الغزالي لا شك أنه في الغالب أو في الأغلب الاعم أنه يرجع إلى البراءه الاصليه بمعنى بمعنى الاباحه والله اعلم ثم قال النظم رحمه الله تعالى مساله الأمر من أشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا معينا وقيل كلا وبواحد حصل وقيل بل معينا فان فعل خلافه اسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما لفعلها فواجب اعلاها أو تركها عقيب في ادناها وصحح تحريم واحد على ابهامه وهو وهي على ما قد خالا مساله ما, ما فعل من السؤال ومر معنا تقرير ذلك والمراد هنا المساله مساله اي عرفيه يعني بالمعنى العرفي الذي صرح عليه أهل التصنيف مسألة في الواجب المخير وكذلك في المحرم المبهم عقد هذه المساله لبيان هاتين المسالتين والثانية مبنية على على الاولى ولذلك قال في الاصلي وهي كالمخير يعني التحريم المبهم بين اثنين فاكثر ولذلك قال هنا وهي علامه قد خلا فعندنا في هذه المساله اصل وفرع الاصل هو الواجب المخيم ويتفرع عليه ماذا إذا حرم شيئا متعددا مبهما كذا أو كذا أو كذا وهي مبنيه عليه الواجب ينقسم بااعتبارات فينقسم اولا بحسب فاعله فاعل إلى واجب على العين والذي سمى ماذا فرض عين وواجب على الكفايه والذي سمى فرض كفايه وسيعقد بعد هذا المسألة ما يتعلق بفرض الكفايه واجب العين واضح مبين قال كذلك يقسم بي اعتبار اخر وهو بحسب ذاته بحسب ذاته يعني لا بحسب الفاعل ولا بحسب الزمن وإنما بحسب الواجب بذاته من حيث هو واجب هينذا ينقسم الى بهذا الاعتبار إلى الى معين وواجب مخير اذا التقسيم الى واجب معين وواجب مخير باي اعتبار؟ باعتبار ذاتي يعني بالنظر إلى الواجب ذاته لا باعتبار آخر لان الاعتبارات هنا ثلاثه اما باعتبار الفاعل وإما باعتبار ذاتي الحكمي الذي هو الايجاب الوجوب وإما باعتبار الوقت والزمن فإذا لم يكن كذلك تعين ان يكون لذاته قال هنا وبحسب وقته إلى واجب مضيق وواجب موسع هذه ثلاثه انواع تقسيم لي للواجب باعتبار ذاته وباعتباري وقته وباعتباري فاعله فافسقسام حينين تكون سته واجب عيني وواجب كفائي واجب معين وواجب مخير واجب مضيق وواجب موسع واجب مضيق وواجب موسع سياتي بحث في في محله والاعتبار الثاني هنا هو المراد الذي هو باعتبار ذاتي هو المراد في هذه المساله فنقول الواجب اما أن يكون معينا اما أن يكون معينا مشخصا تعيين المراد به التشخيص يعني يكون الحكم منصبا على على ذات على شخص اما أن يكون معينا كاعتاقي هذا العبد كاعتاقي هذا العبد مثل ماذا أن ينذر عتق هذا العبد المعين لله علي إن حصل كذا اعتق هذا العبد المعين عينه أو لا عينه يسمى هذا واجبا معين. أو اوعد زيد من عبيدي فيكون مخاطبا بعتقه على التعيين على التعيين وكذلك من نذر الصدقه بمال بعينه كهذه الدنانير عينها أو الابل أو الخيل ونحوه كان مخاطبا من جهه الشرع بالصدقه به بعينه حسب ما التزمه به بالنذر وكذا لو فرض ان الله تعالى أوجب التكفير على عباده أو بعض بكفارة اليمين أو غيرها بخاصله معينه يعني لو قيل بان كفاره اليمين ليس فيها ماذا التخير بين الثلاث انما عتق فقط أو كسوه او صيام صارت ماذا صارت معينه اذا ما كان الخطاب فيه بشيء مخصوص فهو فهو المعين فهو المعين كالاعتاق أو الاطعام أو الكسوه وجبت تلك الخاصه بعينها وهذا هو الواجب المعين ما طلب الشارع فعله عينا يعني ما طلب الشارع ما اي واجب طلب الشرع ان يفعل بعينه أي بذاته قال واما ان يكون مبهما ويمثل لذلك بي بالواجب المعين كالصلوات خمس الصوم لانه معين مراد به الشخص بذاته وكذلك الحج ونحو ذلك وإما أن يكون مبهما في اقسام محصوره هي اقسام محصوره كاحدا خصال الكفر هذا يقابل التعيين يعني الواجب إما ان يكون معينا بمعنى أن يكون مشخصا فيوجب أو يخاطب الشارع زائدا من الناس بان يفعل كذا حينئذ نقول هذا معين أو أن يوجب عليه واحده من أمور محددة افعل كذا أو كذا أو كذا اختر ما شئت منها حينئذ صار الواجب فيه ماذا لا فيه شيء من من التخيير ومرده إلى فعل مكلف أو الاختيار كما سياتئ واما ان يكون مبهما في اقسام محصور كاحدا خصال الكفاره كفاره اليمين المذكوره بقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فهو الواجب المخين وهو المراد هنا لانه أوجب عليه الكفارة فهي واجبه ثم خيره بين أمور ثلاثه يفعل أيها شاء منها فإذا تلبس أو فعل واحد منها أسقط الفرض وبرئة الذمة لا يجب عليه فعل الجميع وياءثم بترك الجميع لا يجب عليه فعل الجميع وياءثم بترك الجميع هذا المراد هنا وحقيقة الواجب المخير نقول ما طلب الشارع فعله لا عينا ما طلب الشارع فعله عينا هو الواجب المعين ما طلب الشارع فعله لا عينا هذا الواجب غير غير غير المعين ويقابل المعين فيكون مخيرا عرفه بعضهم بانه ايجاب شيء مبهم من أشياء محصوره ايجاب شيء مبهم يعني باعتبار نحن مخاطب مبهم قال من أشياء محصوره كخصال كفاره وجزاء الصيد وفديه الاذى عبر عنه في الاصم جمع الجواب بقول الأمر بواحد من اشياء يوجب واحدا لبعينه الامر بواحد من أشياء هنا لم ياتي بلفظ مبهم ولم ياتي بلفظ محصورا واضح هذا الأمر بواحد من أشياء الامر بواحد من من اشياء لم ياتي بلفظ مبهم أو معلوم من السياق لكن لم ياتي بلفظ ماذا لم ياتي بلفظ فهل لفظ محصورا مقصود بمعنى أن له مفهوما أو لا فيه قولان لاهل الاصول قال هنا قال بعض قولهم محصوره لا مفهوم له لا مفهوم له بمعنى انه قد تاتي تلك الخصال محصوره وقد تاتي ليست محصوره ويكون ماذا يكون واجبا مخيرا فلا يشترط في الواجب المخير ان تكون الافراد وان تكون الأشياء التي متعلق الاجابه ان تكون محصوره هذا قوله ولذلك قال الطوفي قلت ولا حاجه بنا الى قول النفي اقسام محصوره لان السيد لو قال لعبده اخدمني اخدمني اخدمني اوز في الرجال اخدمني اليوم نوعا من الخدمه اي انواعها شئت صح او لا قال اخدمني نوعا من الخدمه اي نوعا كان عنيد لم لم ينص على اشياء محصوره هل هذا واجب مخير ام لا قال نعم هذا يعتبر واجب مخيرا مع انتفاء ماذا مع انتفاء الحاصري لم يذكر له اشياء البتة او تصدق عني بنوع من انواع ماله ولم يحدد لهم أيها شئت أو اكرم شخصا من الناس أو من اصحابي أيهم شئت صح هذا الكلام عقلا صح عقلا واذا صح عقلا حين يصير واجبا مخيرا فيه واذا كان كذلك حينئذ لا مانع ان ياتي الشارع كذلك لكن هل له مثال ليس له مثال البت انما مثاله الشرعي في أشياء محصوره حينئذ كلامه يكون فيه بحث عقلي فقط يعني مثال تنظير او مساله تنظيريه اما في الواقع فليس له البت قال خرج به عن العهده وا لم تكن الاقسام محصورة في الخطاب ولكن الشيخ ابو محمد تابعه ابو حامد في هذه العبارة وذكر صيغه الحصر وهي غير مؤثره اذا في اقسام محصورة لفظ محصورة غير مؤثر لماذا لأنه إذا قلنا محصورة اشترطنا حينئذ في الواجب المخير ان يكون في أشياء محصورة وإذا لم تكن محصوره كما لو قال اخدمني في توزيع شيء أيا كان من مالي لا يسمى واجبا مخيرا في الشرع اذا فرق بين بين المساله هل يشترط الحصر في الأفراد أو لا على كلام الطوفي أنه لا لا يشترط بل لو اطلق حينئذ صار ماذا صار الإطلاق موجبا للوصف بكونه واجبا مخيرا وعبر في المنهاج بقوله وقد يتعلق يعني الوجوم وقد يتعلق بمبهم من أمور معينه معينه هذه مقابله لي محصوره بمعنى من أمور معينه والاكثر على هذا التعبير معينه كخصاله كفاره قال في الابهاج وقوله من أمور معينه انما قيد بقوله معينه يعني له مفهوم هذا يخالف ما ذهب اليه الطوفي معينه لانها اذا كانت غير معينه إذا كانت غير معينة فاما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما فاذا كان لا يسمى ابهاما لا يسمى واجبا مخيرا لماذا لأن النظر هنا الامر شارع يأمر بقدر مشترك فإذا امر بالقاضي المشترك حينئذ اما ان يامر بقاضي مشترك مع ملاحظه الخصوصيات أولا والمرد والمراد بالخصوصيات الأشياء الاشياء التي هنا ماذا مثلا في كفارة اليمين الاعتاق والاطعام والصوم هذه اشياء مخصوصه هي الأمور المعينة هي المراد به الامور المعينه الواجب والايجاب كما سياتي على الصحيح او القدر المشترك القدر المشترك هذا لا وجود له في الخارج وهو ما يسمى ماذا واحدا لا بعينه لو وجدت عندنا واحد لا بعينه في الخارج صحيح هذا وجوده وجود ذهني عين يدنا القدر المشترك هذا موجود في ضمن أفراده وضع اللفظ قدر المشترك للأمر الذهني اما أن يكون مع ملاحظه الخارج او لا فان لم يكن مع ملاحظه الخارج فلا يسمى واجبا مخيرا يعني لو أمر بقدر مشترك لا في أمور معينه خرج عن كونه واجبا مخي هذا الذي اراده السبكي هنا فيه في الابهاجه فحينئذ يتعين ماذا أن يكون الشارع قد امر بقدر مشترك مع ملاحظه الأمور المعينه هذا كما مر معنا في شرح الورقات الفرق بين المطلق والنكر على مذهب ابن الحاجم يشتركان في اللفظ رجل رجل ممكن هذا يعتبر ماذا مطلقا وممكن يعتبر ماذا نكره متى نقول مطلق ومتى نقول نكره اللفظ موضوع للمعنى الذهني الذي هو كلي ان كان لا باعتبار الفرد الخارج فهو مطلق إن كان مع ملاحظه الفرد الخارج فهو فهو النكر. هذا الفرق بين النكره والمطلق هذا الفرق بين النكره والمطلق وقيل بالترادف هنا كذلك إن كان الايجاب المراد به القدر المشترك مع ملاحظه الأفراد فهو ماذا فهو الواجب المخير ان لم يكن مع ملاحظه الأفراد المعينه فلا يسمى واجبا مخيرا اذا هذا المفهوم في أفراد محصوره في الشام مح... هذا اللفظ في الشام له مفهوم او لا له مفهوم هذا الذي أراده قال هنا قول من أمور معينه انما قيد بقوله معينه لانها إذا كانت غير معينه فإما أن يقع التكليف بالقدر المشترك بينها من غير نظر إلى الخصوصيات يعني اطعام نحوه فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق اليس كلامنا فيه فتحرير رقبه رقبا تحرير رقبه رقبه هنا يصدق على زيد عمر إلى اخره ما النهايه يسمى ماذا يسمى مطلقا صحيح اذا هو في اشياء محصوره وغير محصوره ها ليست محصوره ولذلك لا يسمى فتحرير رقبه لا يسمى ماذا لا يسمى واجبا مخيرا مع كونه في, في الواقع ومخير بين زيد وعمر وبكر فهمتم الان يعني فكفارته اطعام 10 مساكين ثم بينا الخصوصيات بين الأشياء المعدها عينيذ هذه الثلاث المذكورات لا يجوز التكفير بغيرها صحيح من الذي عينها الشارع طيب فتحرير رقبه هذا النوع كفاره يسمى واجبا مخيرا باتفاق فتحرير رقبات رقم هذا يصدق على الثلاث على 3 او إلى الى ما لا نهايه اذا فيه معنى التخير او لا فيه معنى التخير هل يسمى واجبا مخيرا؟ الجواب لا. لماذا لا يسمى؟ لأن الشرع لم يعين واطلق الرقب هكذا، حينئذ انت مخير، لكن لما لم يعين لك افرادا وخصوصيات لا يسمى واجبا مخيرا. اذا الأولى القيد أم لا؟ القيد اولى من من عدمه. قال هنا: انما قيد بقوله معينا لانه اذا كانت غير معينة فإما ان يقع التكليف بالقدر المشترك بينها. من غير نظر إلى الخصوصيات فذلك لا يسمى ابهاما بل هو كالاعتاق على ما سبق وليس كلامنا فيه وإما أن ينظر إلى الخصوصيات كما ذكرناه في غير الابهام فيستحيل لعدم العلم بها ونحن مرادنا هنا بالمعينه المعلومه المتميزه فلذلك قيد بقوله المعينه ليبين صورة المسألة اذا يتعين في الواجب المخير ان يكون الأمر بقدر مشترك وان يعين تلك الأفراد وتكون محصوره فإذا لم تعين تلك الأفراد ولم تكن محصوره حينئذ يمتنع تكليف به على وجه كونه مخيرا انما ينتقل الى وجه اخر ولذلك كلام الطوفي انما يصح الواجب والمخيى لغة لا شرعا بمعنى أنه اذا قال لعبده اخدمني باي نوع نقول هذا لو سمي مخيرا بالمعنى الاعم كما في قوله تعالى فتحرير رقبه حينذ فيه نوع تخير وهو كذلك في اللغة لكنه بالشرع لا يسمى واجبا مخيرا بالاتفاق ياتي كلامه على لغه الاطاله في فيما ياتي ان شاء الله تعالى اذا القول محصور له مفهوم او لا على ما ذهب اليه الطوف ليس له مفهوم البتة وعلى ما ذكره صاحب الابهاج ان له مفهوما وهو اولى بالاعتبار قال هنا قال في التحبير فان طلب واحدا من الاشياء كخصال الكفارة ونحوها فالواجب واحد لا لبعينه واجب واحد يعني عبر به بالطلب ليصدق حينئذ ماذا ليصدق الواجب المخير على المندوب والواجب يعني التخيير أو الواجب المخير هذا المصطلح وإن شاع عند اهل الاصول أنه من خصائص الواجب عند صاحب التحرير هو من ذلك قد اتي بماذا قد اتي فيه في المستحبات فيقال مستحب مخير كما يقال ماذا سنه عين وسنه كفايه كما يقال كذلك فرض عين وفرض كفايه كذلك واجب مخير وندب مخير هذا الذي اراده قال فإن طلب واحد من الاشياء كخصال كفاره ونحوه فالواجب واحد من لا بعين فالتعبير قال بالمطلوب أولى لانه اعم من اعم من ان يكون واجبا او مستحبا وان كان المشهور التعبير بالواجب المخيم وتصوير المندوب في المطلوب المخير حيث تستحب الكفاره إذا قيل بالاستحباب ها صار ماذا صار مستحبا مخيرا يعني سنة تخير كما يقال واجب مخير والمراد بالكفاره كفارة اليمين في قول تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة او نحوها كجزاء الصيد في قوله تعالى وجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفاره اطعام مساكين او عدل ذلك صياما بالغ الكعبه الكعبه هذه مراد بها ها مكه مراد بها مكه يعني المسمى الحرام وهذا يدل على أن حديث جابر في مسلم الا مسجد الكعبة مرض به ماذا المسجد مكه فمن سدل به على ان المراد به البنيان فيه, فيه نظر بل نص بعضهم على ان من أسماء مكه الكعبة جعل الله الكعبه اذا قول بال والكعبه في دليل على ان المسالذ كلها في المسجد الحرام بالمعنى العام حكمها واحد على على الصحوه وكفيده الاذى بقول تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راس فبديته من صيام أو صدقة أو نسك وكالجبران في الزكاه من قول صلى الله عليه وسلم شاتين أو 20 درهم هذا تخيير ومثل الواجب في ال من الابل اربع حقاق أو خمس بنات لبون وقد تخيير بين غسل الرجل الرجلين في الوضوء ل الخف أو المسح عليه ونحوي هذه اراد به أن يمثل لي الواجب المخير قال الغزالي الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفا بين شيئين فأكثر يعني هذا المراد به وهذه الاشياء لما جاءت معينه في الآية المذكوره حينئذ استغنى بذلك عن أن ان ينص على انها معينه قال الطوفي هو وجوب واحد لا بعينه من أشياء ومحل الخلاف في صيغه وردت يراد بها التخيير او ما في معنى ورود ذلك بمعنى أن الواجب المخير لان ذلك قال في المعتزله وكان الاعتبار بهم لكن محل الخلاف فيماذا في ايه أو حديث أو نص جاء فيه نص على التخيير كان يستعمل لفظ أو او فيه معنى التخيير فان لم يكن كذلك لا يكون واجبا مخيرا يعني ليس كل ما وجدت أو حينن حكمنا عليه بكونه واجبا مخيرا لا لابد من أن يكون محمول لفظ او على التخيير فان لم يكن معنى أو التخيير خرج عن كونه واجبا مخيرا قال فأما نحو تخيير المسنجي بين الماء والحجر هل واجب مخير ليس واجب مخير انما هو بدلي انما هو على جهه البدل والناسق بين الافراد والتمتع والقران هذا ليس واجبا مخيرا لا يسمى عند اصولي واجبا مخيرا ونحو ذلك فليس منه لأنه لم يرد تخير بلفظ ولا بمعناه فلما لم يرد تخير من الشرع بين الافراد والقران والتمتع ينبغي لا نسميه واجبا مخيرا بخلاف ما تقدم فموضع المساله ما اذا كان التخير ثابتا بالنص في اصل المشروعية واما ما شرع من غير تنصيص على التخير فهذا لا يدخل في المساله اذا هذا تحرير لمحل النظر في الواجب المخير ما جاء الشرع بالتخير بينه نسميه واجبا مخيرا وما لم يرد فيه التخير ولو كان فيه ولو كان فيه تكليف على جهه البدلية لا يسمى واجبا مخيرا قال الزركة في البحر لا يخفى تخصيص الخلاف بما اذا كان كل منهما مطلوبا اما اذا كان المطلوب في الحقيقة أحدها ولم يقصد بالتخير ظاهره بل التهديد فالواجب من ذلك واحد قطعا ومثل له بقوله تعالى فقال لها للأرض اتي طوعا او كرها قالت اتين طائعين طوعا او كرها ونحو هذا فاصبروا أو لا تصبروا وغير ذلك ولم أرى من تعرض لهم اذا إذا جاء الشرع ولم يرد نص بأنه أراد التخيير بين الانواع ان يد لا يسمى واجبا مخيرا إذا تقرر ذلك من اقول مساله الواجب المخير ايجاب شيء مبهم من اشياء متعدده محصوره كالمثال السابق فهو جائز عقلا يعني العقل لا يمنع من من ذلك ثم إذا جاز الشيء عقلا لا يلزم منه الوقوع في الشرع قد يكون جائزا عقلا ولا مريد شرعا لكن إذا ورد الشرع به دل على جوازه عقل يعني إثبات الجواز العقلي لا يستلزم اثباته شرعا يعني وقوعه والوقوع يدل على الجواز إذا جاء الشرع بشيء ما قلنا هذا جائز عقلا لان العقل الشرع لا ياتي بما يمتنع عقلا خلاف لبعض المعتزله حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير لانه ماذا لانه اذا قيل واجب حينئذ كيف تقول واجب مخير التخيير معناه ماذا انه يجوز الترك وانت تقول واجب يعني يجب الا تترك لابد من الفعل فكيف يقال واجب مخير قال هذا تناقض يدل لا, لا يدل العقل على على وجوده وهذا غلط لماذا لان الجهة مفككه الوجوب له محل والتخيير له له محل الوجوب متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك لا في الخصوصيات في الخصوصيات والاشياء والتخير في الخصوصيات ايضا الجهب مفككه لا تعارض بينهما البتة قال هنا حيث ذهب إلى امتناعه عقلا زاعما لزوم اجتماع النقيضين لتناقض الوجوب والتخيير لأن الوجوب ينفي التخيير جهلا منه بالفرق بين ما هو واجب وما هو مخير على مسأه بيانه ما هو واجب وما هو مخير لانهما لم يتوارد على محل واحد لم يتوارد على محل واحد واذا قلنا بجوازه وهو الحق قد جابه شرع فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه هذا الصواب يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه واي واحد منها فعل سقط الفرض صحيح سقط الفرض ليشتماله على الواجب لا انه واجب لو فعل اي واحد منها سقط الفرض لماذا هل هو واجب لا وانما اشتمل على الواجب كيف هذا لان الواجب ليس هو واحد من هذه الثلاثه الواجب هو القدر المشترك والقدر المشترك هذا كالجنس يوجد في ضمن افراده فلذلك نقول لو اعتقا نقول ليس هذا الواجب وانما اشتمل على على الواجب فرق بين ان نقول هو الواجب وبين ان نقول اشتمل على الواجب الواجب في الواجب المخير الصحيح الواجب القدر المشترك بين هذه الامور الثلاثه وهو ما يعنون له بماذا واحد لا بعينه واحد لا بعينه القدر المشترك اين يوجد هذا في الراس نعم <تصفيق> يوجد في العقل وجوده في العقل لا وجود له فيه بالخارج إلا في ضمن أفراده إلا في ضمن أفراد هذا المراد بالقدر المشترك دائما عبر الأصليون والمناطق بالقدر المشترك المراد به الوصف الذي يجمع هذه الأمور الثلاث أو ما زاد عنها حينئذ نقول الإنسان حيوان ناطق الإنسان هذا كلي كذلك كلي معناه حيوان ناطق حينئذ حيوان الناطق هذا بوجوده في الذهن لا يوجد له في الخارج كيف يوجد في, في الخارج نقول لا يوجد مفكك وانما له افراد زيد وعمر وخالد الى ما لا نهايه كل احد من هذه الشخصيات قد تضمن المعنى الذي هو في الذهن حينئذ نقول لو أردنا ان نفصل نقول حيوان ناطق هل يوجد عندنا حيوان ناطق لا زيد ولا عمرو يوجد في الخارج لا يوجد لا يوجد عندنا حيوان ناطق ليس بزيد والعمر يعني مفك واصف نقول هذا حيوان ناطق هل هو زيد وعمر لا ليس بزيد ولا عمر هذا لا وجود له لماذا لانه وجوده وجود ذهني بمعنى ان ماذا انه من الكليات والكليات كلها عنده ماذا وجوده وجود ذهني فإذا كان كذلك فلا يوجد في الخارج إلا في ضمن افراده فتقول زيد إنسان زيد إنسان اذا زيد إنسان بمعنى انه فرد من أفراد المدلول الإنسان كذلك القدر المشترك هو الواجب هذه الخصوصيات تحرير الرقبة والاطعام والصوم حين نقول هذه أفراد افراد اذا يوجد في ضمنها الواجب وليست هي الواجب فرق بين اللفظين ولذلك قال هنا لاجتماعه على الواجب الذي هو القدر المشترك لا أنه الواجب لانه لا الواجب فقولهم واحد لا بعينه هو المراد بالقدر المشترك ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح عندنا عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية كما قاله قاضي ابو الحسين القطان وغيره ونقله الشيخ ابو حامد الاصفرهيني عن مذهب الفقهاء كافه والقاضي ابو بكر عن اجماع سلف الامه يعني خصال الكفار او الواجب والمخير المراد به الواجب واحد لا بعينه أي واحد فعله سقط الفرض هل كلها واجبة الجواب لا اذا فعل واحدا منها الفعل واجبا الجواب لا وانما اشتمل على الواجب هذا نقل عليه بالاجماع يعني ليس في المساله الا قول واحد ليس بالمساله الا قول واحد ومحكي عن عن السلف قال ابن قشير وانا اعني بهذا ان ما من واحد إلا ويتعلق به براءه الذمة يعني تبرأ الذمة بماذا بفعل واحد ولذلك قال سقط الفرض ولا يسقط فرض إلا إذا برئت الذمة ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس علينا وإلا لزم تكليف ما لا يطاق وحكي عن عبد الجبان أيضا يعني المعتزلي حكي عنه هذا القول اذا الواجب المخير صورته ايجاب واحد مبهم باعتبار نحن باعتبارنا نحن اما الله عز وجل فهو عينه ثم أي واحد فعلناه عينيد سقط الفرض وبراءه الذمة هل الجميع واجب الجواب لا إذا فعلنا واحدا منها فعلنا ماذا ما هو مشتمل على الواجب لا انه عين الواجب هذا محل وفاق بيننا بين السلف ما نقله العلماء بذلك وهذا القول هو الصحيح في المسألة المساله ولذلك قدمه الناظم هنا قال الأمر من اشياء بفرض عندنا يوجب منها واحدا معينا وهذا هو القول الصحيح في في قال الأمر من أشياء فالامر من أشياء هذه الهمزه الامر مبتدا قول من أشياء هذا حال ونقول من اشياء معينه من اشياء معينه لان القدر المشترك هو متعلق الايجاب الوجوب ثم مع ملاحظه الأمور الخارجيه مع ملاحظه الامور الخارجيه اما القدر المشترك لا مع ملاحظه الأمور المعينه الخارجيه الخصوصيات فهذا لا يسمى واجبا مخيرا لا يسمى واجبا مخيرا ويصدق اذا اردت مثالا المطلق لان المطلق هو تحرير هذا يسطق على عدد على عدد انت مخير تعتق زيدا عمرا ايا كان عندك 100 عبد اعتق اي رقبه منها مخير أو لا مخير هل يسمى واجبا مخيرا لا يسمى واجبا لماذا لان الشارع قد امر بتحرير رقبه ولم يعين لك لم يعين لك فدل ذلك على ان هذا لا يسمى واجبا مخيرا هذا فرق دقيق قال الأمر من اشياء معينه كما في كفاره اليمين وان في ايتها الامر بذلك تقديرا أي معنى فانه ان كانت خبرا فالمعنى على الأمر قال فكفارته نقول امر اين الامر هنا فكفارته اطعام اين الأمر من حيث المعنى لان الكفاره انما تفعل على جهه الايجاب باستقراء الشارع استقراء موارد الشارع اذا قيل كفارا اصرفا ماذا الوجوم فحينئذ هنا الأمر من جهة المعنى ليس عندنا لفظ لم ياتي لفظ افعل لم ياتي لفظ لتفعل وإنما جاء ما فكفارته ولذلك قال المحلي هذا من حيث المعنى ارادا باب التاكيد قال هنا فإن في ايتها الأمر بذلك تقديرا على أي معنى فانه وان كانت خبرا في على الامري كفارته اطعام عشرة مساكين الايه كفاره عبارة عن الواجب كفارة كناية عن الواجب أو عبارة عن عن الواجب الأمر بفرد بفرض هذا جار ومجرور متعلق بقول الامر الامر بفرض مبهم في الظاهر هو مبهم في الظاهر عندنا أي في حكمنا عند قلنا إذا لم لم يمكن حمله على على ظرف الزمان والمكان حملناها على ماذا على الحكم زيد عندي أفضل من عامر عندي اه مكان او زمان لا هذا ولا ذاك يمتنع حمله على الزمان وعلى المكان قال في مختار الصحاح في مثل هذا يحمل على الحكم زيد عندي أفضل من عام اي في حكمي وهكذا قول هذا عندنا كذا, كذا هذا عندي كذا اذا اي في حكمي نفسر عند بمعنى الحكم عندنا اي في حكمنا يوجب منها أي من هذه الأشياء المعينه واحدا لاثنين ما عين يوجب الجمله هذه خبر المبتدا الامر يوجب يوجب هو من هذه الاشياء واحدا ما عين ما نافيه وعين الالف هذه للاطلاق ومن الذي عينه الشارع ما عينه الشارع ما, ما عينه الشارع هكذا ذلك الواحد لم يعينه الشارع وكذلك أوجب امورا متعدده اختر منها واحدا اذا إذا اخترت واحدا هذا الواحد عينه شارح الجواب له. هذا الذي اردهم ما عينه يعني الواحد هذا لم يعينه الشارع اذ لو عينه لخرج عن كونه واجبا مخيرا لصار واجبا عينيا اي يوجب واحدا منها لا بعينه يوجب منها واحدا لا بعين وهو القدر المشترك بينها في ضمن اي معين لها لانه المامور به هذا الذي يتعين تركيبه في هذا المقام فنقول الواحد غير المعين واحدا منها معين هذا هو المراد به قدر المشترك واحد غير معين كيف واحد غير مع موجود في الخارج لا لا وجود له واحد غير معين كيف واحد غير معين نقول هذا لا وجود له في الخارج هذا المراد تعبير عن المعنى الذي نسميه القدر المشترك هذا يوجد في ضمن كل فرد من هذه الأفراد الثلاثه المذكوره في في الكفارة فقولهم واحدا لا بعينه هذا يوجد في الذهن لا في الخارج واحدا لا بعينه يوجد في الذهن لا في الخارج لانه في الخارج لا يوجد إلا معينا فيجوز طلبه في ضمن الأفراد والمستحيل طلبه دون ترضى على الاختيار بان الاجاب هنا متعلق بماذا بالقدر المشترك قالوا القدر المشترك هذا كلي بالذين كفي يطلب نقول ليس مطلوبا لذاته وإنما مطلوب في ضمن أفراده وهذا ليس مستحيلا ليس مستحيلا وإنما المستحيل أن يطلب هكذا منفكا عن افراده فكن عن عن افراده والمستحيل طلبه دونها وحرر ابن حاجب معنى الابهام فيه فقال كلام الحاجب جيد ونزيد بكلام السبكي قال ابن الحاجب متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال اذا هو معين او مخير فيه قدر مشترك معين او فيه تخير معين لانه شيء واحد قدر المشترك لا تخير فيه ولذلك ان الواجب المخير بعض المعتزله قال التناقض كيف واجب وكيف مخير فيه قلنا لا الواجب المراد به القدر المشترك وهو واحد وإنما التخيير وقع فيما ذا في أفراد ذلك التي الذي الاشياء المعينه اذا فرق بين الطرفين قال ابن حاجب متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصان ولا تخيير فيه لانه واحد ولا يجوز تركه ولذلك لو ترك الثلاث الجميع أثمة صحيح لانه يتوصل إلى ترك القدر المشترك بترك الجميع فاذا ترك الجميع فقد وقع في الاثم لماذا لانه ترك القدر المشترك ترك قدر المشترك واذا فعل واحدا منهم لعله التعيين وحينئذ قال فعل القدر المشترك اعتب به بالواجب اذا فرق بين بين النوعين متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه لانه واحد ولا يجوز تركه لا يجوز تركه هذا متعين بالنوع لا بالشخص قال هنا ومتعلق التخيير خصوصيات خصاله يعني اشخاصه الاطعام والتحرير والصوم هذا متعلق التخيير التي فيها تعدد ولا وجوب فيها لا وجوب فيها لان لو قلنا بانها واجبه وهي مخير بينه وبين غيرها تناقضنا وانما نقول هي محل للوجوب وليست واجبه فرق بين النوعين فمتعلق الوجوب القدر المشترك الذي يوجد في ضمن الافراد ومتعلق التخيير ذات الخصوصيات ذات الاشياء عين اذا فكت الجهه قال السبكي الكبير وعندي زيادة أخرى في التحرير زياده على ما ذكره ابن الحاج وهو ما سبق القدر المشترك مع ملاحظه الخصوصيات أولى ولذلك نزيد حد الواجب المخير بان لابد ان نقول في أمور معينة قال وعندي زياده اخرى في التحرير وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطن كالرجل ولا ابهام فيه ليس فيه ابهام فان حقيقته معلومه متميزه عن غيرها من الحقائق ومعلوم المتواطن هو الكل الذي لم تتفاوت افراده انسان مشتمل على ماذا على ها والناطقيه زيد وعمر وبكر يستوون في هذا المعنى ليس أح... ليس احدهم اكثر انسانيه بهذا الاعتبار من الاخر حين نقول زيد وعمر وبكر في هذا المعنى مستوون هذا يسمى ماذا يسمى متواط هل فيه ابهام الجواب لا ليس فيه ابهام البت هذا الذي اراده هنا قال المتواط هو الذي لم تتفاوت افراده كالانسان بالنسبه الى افراده فان الكل فيها وهو الحيوانية الناطقيه لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص وسمي بذلك من التواطؤ وهو التوافق اذا يحمل القدر المشترك على المتواطئ وليس فيه ابهاما هذا المعنى القدر المشترك الذي يصدق على المتواطئ هو الذي يلاحظ فيه القدر المشترك لا باعتبار خصوصيات وانما ينظر القدر المشترك باعتبار ذاتي هذا لا يسمى ماذا لا يسمى واجبا مخيرا ويقال ان يحمل القدر المشترك على المبهم بين شيئين أو اشياء كاحد الرجلين والفرق بينهما يعني بين المتواطئ وبين المبهم أن الأول اي المتواطئ لم يقصد فيه الا الحقيقة التي يسمى الرجلية يعني لم يلتفت الا إلى الا الى القدر المشترك مع قطع النظر عن ماذا عن الخصوصيات كما قلنا في الفرق بين المطلق والنكره كل منهما وضع لمعين لكن الفرد هذا لفرض الدلاله على الفرديه لكن في المطلق وضع لا مع ملاحظه الخالده الفرد بالخالد وأما النكرة فهو موضوع مع الملاحظه للفرد الخالد هنا كذلك في القدري المشترك قال أن الأول لم يقصد فيه الا الحقيقة التي هي مسمى قال والثاني الذي هو مبهم بين شيئين او اشياء قصد فيه اخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه وان لم يعين ولذلك سمي مبهما بمعنى انه أريد القدر المشترك وعين له أفراد وأريد به واحد من تلك الأفراد هذا هو الذي يسمى واجب ومخير وهو معنا قال والثاني قصد فيه اخص من ذلك وهو أحد الشخصين بعينه وان لم يعين ولذلك سمي مبهما لانه ابهم علينا او الهم علينا أمره والأول لم يقل أحد بأن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالامر بالاعتاق فان مسمى الاعتاق ومسمى الرقبه متواطئ كالرجلي فلا تعلق للامر بالخصوصيات لا على التعيين ولا على التخير ولا يقال فيه واجب مخير الذي سبق شرحه وبيانه ومثاله فتحرير رقبه رقب هنا فيه ابهام بهذا الاعتبار انه زيدا او عمرو او اخر لكن لا يسمى واجبا مخيرا ولا يقال بانه خير بين خصوصيات وأراد به واحدا موهما لا لا يصدق على على الآخر قال ولا ياتي فيه الخلاف وأكثر اوامر الشريعه من ذلك والثالث متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه واجمعت الامه على اطلاق الواجب المخير عليه اذا ملاحظه القدر المشترك اما مع ملاحظه الافراد أو لا الثاني لا يسمى واجبا مخيرا والأول يسمى واجبا مخيرا وحق الاتفاق على على ذلك قال والثاني هنا قصد فيه ذلك أي الحقيقة مع أحد الشخصين بعينه اي باعتبار معنى مشترك بينهما والا معين فيتعين أن القدر المشترك في الثاني اخص من القدر المشترك في الاول واليه يرشد قولهم من أمور معينة قال والمعنى أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الابهام احتراز من القسم الاول الذي هو المتواضع اذا هذا زياده تحرير على ما ذهب اليه ابن الحاجب ابن الحاجب فرق بين متعلق الوجوب وبين متعلق التخيير وهو حق صواب فذهب إلى أن متعلق الوجوب شيء واحد لا يتعدد وهو القدر المشترك ولا يجوز تركه وهذا لا يسقط تركه الا بترك الجميع ومتعلق التخيير مراده ماذا الخصوصيات بذاتها زاد تحريرا سبغي قال كذلك القدر المشترك ملاحظته في وضع اللفظ له إن كان باعتبار خصوصيات فهو الواجب المخير ان لم يكن بهذا الاعتبار فلا يسمى ماذا لا يسمى واجبا مخيرا وحاصلهم ان مفهوم واحد لا بعينه قدر مشترك بينها ضرورة تحقق في كل واحد منها فهو امر كلي صادق على جزئيات متعددة وهو في نفسه لا يتحصل إلا في ضمنها اذا تعلق به الوجوب والتخيير فقد تعلق به جواز الترك وعدمه يعني عدم جواز الترك ومن هنا منع من منع قال لا يمكن أن يتعلق التخيير والوجوب بالقدر المشترك وهو كذلك مسلم به بمعنى أن التخيير لا يتعلق بالقدر المشترك فلو تعلق به قدر المشترك لصار ماذا واجبا ويجوز تركه قل هذا ممتنع لانه لا يكون كذلك قال هنا وكانه قيل اوجبت عليك احدهما أو أحدها وجزت لك ترك أحدها وهذا ليس الإيجاب والتخيير بالقياس الى هذا الكلي في نفسه بل معناه ان ايهما فعلت جاز لك ترك الباقي فليس شيء معين من تلك الأفراد موصوفا بجواز الترك على التعيين أو بالوجوب على التعيين بل كل واحد يصلح على البدل بهذا تاره وبذلك اخر هذا تاكيد للمعنى الذي ذكرته وليس التخير بين واجب وغيره يعني واجب وغير واجب لو كان كذلك لم تنع ماذا لم تنع ان يكون واجبا مخيرا يعني إذا قال الله عز وجل بان او امر بامر وهو قدر مشترك وخير بين ثلاثة امور كل واحد يصح أن يكون ماذا ان يكون مشتمل على الواجب لكن لا يصح أن يكون التخير بين واجب وبين مباح في الأصل لانه لو كان كذلك لا حصل تعارض بين الايجاب والتخيير قال هنا وليس التخير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى ممتنعا بل الممتنع التخير بين واجب قد اتصف بالوجوب على التعيين كالصلاه وأكل الخبز صلي أو كل خبز هذا ممتنع لماذا؟ لأن أكل الخبز ليس بواجب فلو خيره بي بين اثنين كل منهما صالح أن يكون واجبا لكان غير ممتنع وأما إذا خيره بين واجب وبين ما هو مباح في الاصل صار ممتنعا لأن الاجابه والتخيير يتنافيان ثم لا يخفى أن مفهوم واحد اللا بعين في نفسه معين معين النوع لا معين الشخص معين النوع لا معين الشخص والابهام إنما هو من خصوصيه ما يتحقق فيه فلا يرد الإشكال بأن غير المعين مجهول لا يكلف به ليس فيه جهل بل هو قدر مشترك لكنه ماذا يوجد في ضمن أفراده والذي هو معين القدر المشترك والذي حصل فيه التخير هو تلك الأفراد فلا تنافن البته قال فلا يرد الاشكال بأن غير المعين مجهول لا يكلف به وبان غير المعين يستحيل وقوعه فان كل ما يقع فهو معين يعني اذا وقع في الخارج صار ماذا صار معينا فأوجب عليه أن يختار بين ثلاثه اشياء فاذا صام حينئذ نقول ماذا أو حرر رقبه حينئذ نقول حصل ها حصل الايجاب فصار القدر المشترك معين باعتبار النوع وباعتبار الشخصين أما قبل الفعل فهو معين باعتبار النوع لا باعتبار الشخصي ففرق بينهما وهذا هو القول الاول فيه في المساله وعرفنا انه محل وفاق الواجب واحد لا لبعين قال الزركشي وهو الكل المشترك بين الخصال المأمور بها كل المشترك بين الخصال المأمور بها عند أكثر العلماء واختاره الشيخ موفق الدين وغيره من الأصحاب يعني الحنابل وذكره ابو محمد التميمي عن امام احمد وقالوا عامه الفقهاء والاشعريون نقل ابن الباقلاني ان اجماع السلف وائمه الفقه عليه وقال الاستاذ هو مذهب الفقهاء الكافه اذا يكاد يكون اجماع لم يكن اجماعا فهو يقتضي وجوب واحد منها لا بعينه واي واحد منها فعل سقط الفرض كما سما لاشتماله على الواجب لانه هو الواجب وهذا فرق بين اللفظين ولا يوصف الجميع بالوجوب هذا هو الصحيح قال ابن قشير ونعني بهذا انما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمه كما سبق نقرنا عنه قال في التحبير فعلى هذا إذا قلنا هذا هو المقدم فعلى هذا قال القاضي ابن عقيم يتعين ذلك الواحد بالفعل يعني اذا قلنا الواجب القدر المشترك طيب سينتقل الى ماذا إلى أن هو متعين النوع متى يتعين بالشخص هل بالفعل يتلبس بالتحرير أو بالإرادة فاذا اختار أن يحرر أو أن يفعل التحرير متى نقول قد تعين قيل بالاختيار قبل أن يفعل بمجرد توجه النيه والاراده وقيل لا بالتلبس بالفعل حين صار القصد المشترك معينا هو معين بالنوع لا معين بالشخص متى يكون معينا بالشخص قيل باختياري المكلف ولو لم يفعل وقيل بتلبسيه بالفعل قال يتعين ذلك الواحد بالفعل وذكر ابن عقيل عن الفقهاء والاشاعره وقيل يتعين بتعيين الذي وجب عليه قبله فعله يعني باختياره يعني باختياره قال البرماوي ثم على القول الأول بماذا يتعين الواجب باختيار المكلف أو بالفعل قولان قولا اذا اتفقوا على ماذا على الاصل وهو ان الواجب واحد لا بعينه طيب متى يتعين هذا الواجب واحد لا بعينه متى يكون عينا ولابد تقل عينا متى يكون بالاختيار أو بالفعل قولان وحكى الأول اختيار الفعل ابن دقيق العيد في شرح الالمام قال في البحر زركشي وعلى الأول هو قول الاصحاب هل يتعين بفعل المكلف أو باختياره وجهاني والأول حكاه ابو الخطاب الحنبلي في تمهيده وابن السمعان في القواطع وأغرب فنسبه إلى الاصحاب وقال الباجي انه قول معظم اصحاب مالك يعني بالفعل الذي وماذا فعل المكلف والثاني الذي بالاختيار حكاه ابو يوسف في الواضح فقال ذهب الفقهاء الى ان الماموره به واحد ويتعين باختيار المكلف إذا توجهت النية قال أنا سافعل كذا اذا تعين ولو لم يفعل فكانهم قالوا إن الواجب ما في علم الله أن المكلف يختار قيل ويلزم عليه أن المكلف اذا مات قبل الفعل ولم يفعله إذا قلنا يتعين قبل الفعل بالاراده لو مات اراده وخصه بالإرادة ثم مات ترك واجبا اولى ترك واجبا إذا قلنا يتعين بالفعل ترك واجبا اولى قبل ان يموت لم يترك واجب هذا بناء لذا قولنا بان الكفره واجب قالوا هنا فكانهم قالوا ان الواجب ما في علم الله أن المكلف يختار قيل ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره الا وجوبا لم يجب عليه إلا بالفعل إذا لم يجب عليه قبلا قبل ذلك فلا اثم وهو خلاف الاجماع خلاف الاجماع فيلزم من ذلك أن يتعين بالفعل لا بالاراده قال ويجيء قول اخر وهو الوقف التوقف فان فعل واحدا منها فهو الواجب كما قال ابو اسحاق المروزي إن, ان مالك النصاب يتخير بين اخراج الزكاه من عين المال ومن غيره فإذا اخرجها من عين المال تبين أن الوجوبه تعلق بالعين يعني قال هذه هذه ساخرجها 40 شاته شاته قال هذه ساخرجها حينئذ عين عينها اولى عينها فاينذان نقول لا يجوز له أن يبيعه ولا يجوز ان يذبحها فياكلها الى اخره وأما إذا لم يعين وانما اراد ولم يحصل تعيين بالفعل وانما اراد احدث نفسه بشيء معين جاز له أن ياكله جاز أن يبيعه هذا فرق بين المسالتين فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين وان اخرجها من غين تبين انها لم تجب في العين وجاء قول آخر انه إذا كان أحد الخصال ادى كان هو الواجب قيل فان فعل الاكمل سقط به وهذا كما في زكاه البقر فإن خبر معاذ دل على أن الواجب في 30 تبيع أو تبيعة ونص الشافعي في المختصر والاصحاب أن الواجب التبيع وانه إذا اخرج التبيعه كان أولى واسقط الواجب ويكون متطوعا بالزيادة إلا أن يقال سبب ذلك قيام الاجماع على أن الواجب في 30 تبيع يعني في مثل هذه المسألة اذا اختار الزيادة على الواجب عين أخرج الواجب وزياده هل يسمى الكل واجب أو لا مرت معنا المساله فيما فيما سبق اذا هذا القول ينبني عليه الخلاف في مساله متى يحصل التعيين بالخصال هل هو بالاراده اختيار المكلف او انه بالتلبس به بالفعل قولان و الله اعلم انه به بالفعل ب بالتلبس لا بالاراده دليل هذا القول الأول انه واجب واحد لا بعينه القطع بجواز قول السيد لعبده اولا جاء به الشرع جاء به الشرع لكنهم مقدمون الدليل العقلي على الدليل الشرعي بناء على أن العقل اصر القطع بجواز قول السيد لعبد خط هذا الثوب او ابني هذه الحائط لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا بعينا فقال هكذا يسمى ماذا يسمى واجبا مخيرا قال له ابني هذا الحائر أو خط هذا الثوب ليس الجميع واجبا وانت مخير بين واحد منهما فاختار واحدا منهما صح او لا صح الامتثال صح الامتثان. يسمى ماذا يسمى واجبا مخيرا العقل لا يمنع بذلك قال القطع بجواز قول السيد لعبده خط هذا الثوم أو ابني هذا الحائر لا اوجبهما عليك جميعا ولا واحدا معينا بل أنت مطيع بفعل ايهما شئت ولان النص ورد في خصال الكفاره بلفظ اذا دليل عقلي ودليل شرعي دليل الشرعي أن الشاد جاء في بعض الكفارات واتى بلفظ او الدال على ماذا ها على التخير على على التخيير ما ذلك الوقوع يستلزم الجواز والجواز لا يستلزم الوقوع قال هنا ولان النص ورد في خصال كفارات ملظ او وهي للتخير والابهام قال الطوفي وتقرير هذا الدليل أن ما ذكرناه من ايجاب واحد غير معين جائز عقلا وشرعا اما عقلا فلان السيد يجوز أن يقول لعبدي خط هذا الثوب أو ابن هذا الحائط الى آخر كلامه قال ف هذا واجب مخي لانه نفى وجوب الجميع ووجوب المعين نفى وجوب الجميع لا يجب عليك الجميع ثم لا اعين لك واحدا من هذه الخصال او هذه الامور وقد سبق ان الواجب عليه فعله احدهما فلا يصح أن الواجب منهما ما يفعله العبد اذ يلزم أن قبل فعله لم يجب عليه شيء يعني ليس الواجب ما فعله العبد وانما هو متضمن للواجب لما ذكره سابقا فرق بين المسالتين وهو مناقض لسبق الوجوب عليه فتعين أن الواجب عليه واحد غير معين يعينه باختياره وهو ما كانه يميل لان الاختيار هو هو الذي يحصل به التعيين وأما شرعا فلان النص ورد في خصاله كفاره اليمين بلفظ أو وهي للتخير والابهام فيقتضي ان الواجب منها واحد مخير كما قال الجمهور وهو المطلوب حكي اجماع حكي الاجماع عليه ان الواجب واحد منها لا لا بعينه والصدلال نهاه على الجواز الشرعي وقد ثبت الوقوع وهو مستلزم للجواز وهذا جيد ثبت الوقوع يعني جاء الشرع بذلك مستلزم للجواز وعلى من الاصوليين اذا قالوا جواز أو جائز يريدون به ماذا ليس الجواز العقلي ليس الجواز الشرعي انما الجواز العقلي. إذا قيل الوقوع اراد به ما جاء به الشرع واذا قيل الجواز اراد به ماذا الدليل العقلي هنا حصل الوقوع في الشرع دل على على الجواز ولذلك قال قسمت الوقوع يعني وقع وهو مسلزم للجواز هذا الصواب واذا امتنع شرع عن الوقوع دل على ماذا على امتناعه عقلا ولذلك جماهير الاصوليين على ماذا على أن الرد رده الأمة كلها قالوا جائزة عقلا لا شرعا صحيح لأن الدليل الشرعي دل على أن ثم طائفه ستبقى الى قيام الساعه اذا العقل لا يمنع أن ترتد الامه كلها لا يبقى واحد مسلم على وجه البسيطة جائز عقلا لكنه ممتنع شرعا وقلنا في ما سبق ان هذا فاسد لماذا لانه اذا دل الشرع على امتناع ارتداد الامه كامله دل على ما لا يجوز واذا لم يتصور عقله هذا لفساد في عقله مع عقلنا لا يمنع عينيدنا نقول هذا الوقوع دل الشرع على انه يمتنع أن الامه ترتد كلها اذا يلزم من ذلك ماذا ان العقل يمنع تصورت ام لا الشرع دل على ذلك لكن عند الاصوليين لا جماهيرهم على انه على انه جائز عقلا ارتداد الامه نقول هذا هذا فاسد اذا والامر من اشياء بفرض عندنا يجب منها واحدا ما عين ما نافيه هنا والالف هذه ليه لنطق هذا القول هو الصواب ثم التعيين اما باختيار المكلف واما بالفعل وثاني اكن ومتعلق الوجوب هنا في هذه المسألة القدر المشترك ولا تخير فيه ومتعلق التخيير هو الخصال ذاتها وليست كل واحدة منها واجبه بل هي متضمنه للوجوب اذا هذا هو القول الاول وياتي ذكر الاقوال الاخرى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين